يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا غيب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لطاعته سبحانه وجعل لهم أعداء أن يمتحلهم بهم وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وسنته في هذه الحياة الدنيا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إن ألذ أعداء الإنسان في هذه الدنيا هو الشيطان الرجيم إبليس الدعين قال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حقه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان الرجيم كان سبباً في إخراج أبوينا من الجنة قال سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما نباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله هو وجنوده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وأخبر سبحانه وتعالى أن عداوة الشيطان للإنسان بينة ظاهرة وقال سبحانه إن الشيطان للإنسان عدو مبين عدو عداوته ظاهرة بينة لا يزال الشيطان يسعى دائما في إغواء بني آدم وإغذالهم قال الله سبحانه وتعالى في حق الشيطان الرجيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالشيطان الرجيم أخذ العهد أن يغوينا نحن ما دامت أرواحنا في أجسادنا دليل هذا ما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك بسنة صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح بوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن إبليس يبعث جنوده وسراياه ويتابع أعمالهم الخبيثة ويقرب منه الأخبث فالأخبث فمن كان من سبيل الله أبعده كان إلى سبيل الشيطان أقرب روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا والسرية هي القطعة من الجيش يبعث سرايا فأدناهم منه منزلة أقربهم إلى الشيطان منزلة أعظمهم فتنة حتى يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول الشيطان ما صنعت شيئا ويجيء الآخر فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول الشيطان ما صنعت شيئا ثم يجيء الثالث فيقول إني ما زلت أسول فلاناً وأوصوس له حتى فرقت بينه وبين مرأته قال فيدنيه منه الشيطان ويقربه ويقول نعم أنت نعم أنت أيها المسلمون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان له قرينه من الجن لا يفارقه أبدا حتى يضله عن دينه إن استطاع إلى ذلك سبيلا عن عبد الله بن مسعود رضي يطار عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فأسلم قارين النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير وفي رواية أخرى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم من شر ذلك الشيطان وإضوائه فكل إنسان له قليله من شياطين جن يجري منه مجرى الدم حتى يقذف في قلبه سوءا وشرا فبت من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد النبوي فأتيته أزوره ليلاً فحدثته وكلمته ثم قمت فانقلبت لأرجع إلى بيتي فقام معي صلى الله عليه وسلم يصحبني وكان مسكنها في دار أسابة بن زيد رضي الله عنهما فمر رجلان من الأنصار فلما رأى, رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أثكتا ولا تعجلا لا تسرعا إنها صفية بنت حيي زوجتي فقال سبحان الله يا رسول الله كأنهم قالوا يا رسول الله أولا ظن فيك سوءا فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرد الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً أو شرار لا يزال الشيطان يكين لابن آدم حتى يشاركه في كل شيء من شعوره حتى في طعامه وشرابه ومنبسه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحفره عدة طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما بها من أبا فلينزع ما بها من أبا ووسخ ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وكذلكم إذا دخل الإنسان يستحق له أن يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله يكون ذلك بركةً عليه وعلى أهله قال سبحانه فإذا دخلكم بيوتاً فسلِّموا على أنفسكم تحيَّةً من عند الله مباركةً طيبة كذلكم إذا أكل الإنسان بشماله شاركه الشيطان في, أكل في أكله بما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مكائد الشيطان ومداخله حتى نحذرها ولا نقع فيها من ذلكم أن الشيطان يحرس تمام الحرس على مشاركة بني آدم في المبيت بل وحتى في الجماع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لجنوده لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان وجنونه ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء وروى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو أن احدكم اذا اتى اهله إذا جامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان فإذا دخلت بيتك أيها المسلم فاذكر الله وقل بسم الله وإذا أتيت أهلك فقل عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أقول الذين تسمعوه وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما في كفين فيه أبداً وبعد أيها المسلمون إن الحرب التي بيننا وبين الشيطان الرجيم تبتدئ من الحين الذي يخرج فيه الإنسان من بطل أمه وليداً صغيراً فيطعن الشيطان في خاصرة المولود تحت سرته حتى يعلمه ويؤذنه أن الحرب ضروس وأنها حامية الوطيس يبذل فيها كل غال ونفيس روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام قال أبو بريرة اقرأوا قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فعليك أن تأخذ بالثأر, عليك أن تأخذ بالثأر حين يدعو الشيطان يوم القيامة وثبورا وثبورا ولدتك امك يا ابن ادم باكيا مستصرفا والناس بالحوض لك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا لا يزال الشيطان يستدرج بالصبيان حتى إن جنونه ينتشرون بعد صلاه المغرب فإذا وجدوا فرصه اصابوا الصبيان بالمس والامراض ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صبياننا بعد صلاة المغرب مباشرة حتى يدخل وقت العشاء بعد نصف ساعة من صلاة المغرب تقريبا روى البخاري وغسنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل يعني إذا كان أول الليل فكفوا صبيانكم فإذا ذهب ساعة من الإشاء فخلوهم فإذا ذهب ساعة ووقت من بعد صلاة المغرب فخلوهم وأخرجوهم ولا حرج في ذلك إن من أعظم المكايد التي يحارب بها الشيطان بني آدم أن يشككهم في ربهم سبحانه وتعالى في خالق السماوات والأرض حتى يهلكهم ويلقيهم في جهنم وبئس القرار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنت بالله وأخرج أبو داود وغيره من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُوشِب الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا ذلك فكونوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له مفواً أحد ثم ليدفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعِب بالله من الشيطان الرجيم فهذا الزلاق من أفتك الأسلحة والنجاة منه أن ينصرف الإنسان عن مجادلة الشيطان عن مجادلة الشيطان وأن يصرف ذهنه عن هذه الوسوسة فيقول آمنت بالله ورسله ويقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو الأحد ثم ليدفل عن يساله ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فمن فعل هذا بإخلاص وصدق زال عنه هذا الخبر العظيم بإذن الله تعالى فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا سنة نبيكم فإن فيها شفاءكم وعزكم إن الشيطان عدو لا يمن ولا يصيبه الكسل فهو يقف في كل طريق فيه نجاة الإنسان وفلاكم فيقف الشيطان في طريق الإسلام وفي طريق الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويقف أمام طريق الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام الذي إذا تركته الأمة أنبسها الله لباس الظل والأوان نسأل الله العافية أخرج أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال الشيطان لذلك الرجل الذي يريد الإسلام تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه ذلك الرجل فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة في سبيل الله فقال هاجر وتضع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول الطول هو الحبل الطويل الذي يشد أحد طرفيه في وتد وغيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى وحتى لا يترك وحده فعصاه هذا الرجل فهاجر في سبيل الله ثم قعد الشيطان له بطريق الجهان في سبيل الله فقال تجاهد تجاهد في سبيل الله فتقتل فتنكح امراته ويقسم مالك فعصاه ذلك الرجل فجاهد في سبيل الله اللهم رحمك الله كيف يسول الشيطان لابن ادم حتى يجعلهم لقمه سائغه وفريسه رائعه يلعب بهم كيف يشاء فاعلن الحرب مع الشيطان واستعينوا بالله الرحيم الرحمن وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصحف افتهنين إن أول الكفار يجب علينا محاربته هو الشيطان الرجيم لأن الإنسان يجاهد الأقرب فالأقرب من الكفار قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين ينونكم من الكفار قاتلوا الذين يقربونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ولا يكون ذلك إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى والفرار إلى دينه عز وجل قال عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذ الله ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ما تصنع بكيد الشيطان إذا سول لك ووسوس لك قال أجاهد نفسي فقال ذلك الشيخ إذن هذا يطول لأن وساوس الشيطان لا تنقطع فقال له ذلك الشيخ أرأيت يبني أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كنبهة فنببحك كبها ومنعك من ال ماذا تففعل قال أكابده وأعه يهدي فقال إذا هذا يقولول عليه ولكن تغذ بصاحب الغلم استغذ بصاحب الغلم كفعك ذلك شله ذلك الكب نسأل الله ص الحان وتعالى أن يجعلنا يااب من الذيين يستمععم الق فيتبعون حسلا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسألك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك